مَن يَبْدَأُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ قُلْ هُوَ ٱلْأَحَدُ ۖ بُرْهَانُكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ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 من هامون وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا انا اننا مخرجون لقد وعدنا هذا نحن وابا ابل ان هذا الا اساطير الاولين قلتوا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْلُمُ مَا تُنْصِدُّونَ صُدُورَهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ